حقيقه س ل س ل ة بتمنى ربنا ينفعنا ترى بيها ن وبعد ن و رب د ي ن العالمين الله ل ي وسلم ع ش ن ربنا يجمعنا ن ه والهدف جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي قال الا اخبركم ب أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم القيامه قلنا بلى يا رسول الله قال احاسنكم س ن ن ك أخلاقا ب ل بنحاول نحن نحسن أخلاقنا ونحسن سرقيتنا ونحسن ن ن ي اخلاقا ن هذا وما كنا له ماء الطاعة ونقرب ل ح ظ ة ب ل ح ظ ة و خ ط و ة ب خ ط و ة للكوكب اللي هننزل عليه ا ل ن ه ا ر د ة ا ل ن ه ا ر د ة هننزل على كوكب الكوكب ده محتاجينه في كل ل ح ظ ة وفي كل ث ا ن ي ة وفي كل د ق ي ق ة كوكب الطاعه طاعة ربنا والقرب ربنا سبحانه من تعالوا ى ل أ نتعرف س سبحانه بربنا ا تعالوا ل ى ت ع ن ح ب ي ب ي و إ خ و ا ن ي و أ ه ل ي وناسي تعالوا نتعرف على سكان كوكب ا ل ط ا ع ة تعالوا هنبص على ا ل أ ص و ل اللي م و ج و د ة ومرصوصه كاللؤلؤ المنضود الله أ ك ب ر ما شاء الله وصحابها منورين في الأثور أول مسعود وقبله مسعود أثور كواكب أبو وعمر وعث حقا قاعدين بتاعتهم كان أول كان عبد الله حالي. كتيرة جدا قبله عبد بن بن بكر في لي كتيرة في كتيرة زي أثر أثر كان له أ ص ر في كل وقت وفي كل مكان اول قصر ن قابلناه أصر ا ي ب ل م و ا قصر د ابن جدا كان ليه مسعود ا الامتثال ق ف محبة جميل أو أوي بيدل على مدى فسمع ابن مسعود ا ل أ م ر بالجلوس وهو خارج المسجد في الشمس المحرقه ة المحرقة في جلوسه هكذا حتى انتهى النبي من حديثه مع الصحابة المحرقة المحرقة فجلس في في فلما في فقال في جلوسها يخرج من المسجد وجد ابن مسعود جالسا في الشمس وظل النبي النبي الشمس حملك على اللي خليك الشمس قال رسول ل مسعود مسعود مسعود ابن هكذا انتهى أراد ابن ما هذا يا ابن مسعود؟ إيه اللي خليك في الشمس المحرقة دي؟ قال يا وحضبته من أن من مع حديثه تقعد إيه حتى سمعتك و أ ن ت تقول ج ل س و فكرهت أ ن أ ؤ خ ر أ م ر ك فجلست في الشمس المحرقه يا ل ل من يعمل كده يا جماعة بالمسعود يعني لو أني يا لو كده اقرب خ ط وقعد ت ي ن ثلاثة ودخل جوه المسجد جوه و في الظل هل تتخيل ان النبي كان ممكن يلومه طبعا لا يمكن يلومه لانه دخل وسمع برضو كلام النبي وجلس وملفت للنظر فوق الوصف لان صاحبه عمل حاجه الحيه حاجة لك يمكن متصدقنيش ا لكن لولا ص ح ة النقل يعني شيء فوق الخيال قصر حنظله ة حنزلة, حنزلة و وضعه والحديث هو حسن. ابن حنزلة كان لسة متجوز وكان وليلة وكان متزوج من جميلة جداً. قاتل من في واصبح حنزلة حنزلة الحاكم حسن حنزلة الحلال عنه باسنادين ابن كان البناء من عامل الله لسه ليلة الدخلة جميلة بتاعته ايه بتاعته مرؤقته رضي رؤقته جنبا قاتل جدا في فسمع مناد الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي هو جنب فخاف ان هو يغتسل خ ش ي ف ي ت أ خ ر عن الجيش فلا يعرف ه يلحق ا الجيش ف ر ا و ا ا ل ص ح ا ب ة في منظر عجيب جدا وجدوه ن ا ئ م على ا ل أ ر ض مضمخا بدماء مضمخا بدماء الشهادة مضمخاً بدماء الشهادة وحوله بركه من الماء وحوله ميه كثيره جدا فسألوا النبي وقالوا له يا رسول الله رأينا حنظلة وقد ملئ جدا إ ن ي ر أ ي ت حنظله بين السماء و ا ل أ ر ض تغسله م ل ا ئ ك ة الرحمن بماء من ا ل ج ن ة و ت ف ء من ا ل ج ن ة الله أ ك ب ر ف أ ر س ل النبي من ي س أ ل زوجته هو إ ي ه اللي كان عمله حنظله في اليوم دا و فقالت أتاني الحلال إنه قد أتاني في、الحلال. ف أ ص ب ح جنبا فكره أ ن يؤخر خروجه للجهاد فخرج وهو ج ن ب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ب ذ ل ك غسلته م ل ا ئ ك ة الرحمن جل وعلا أكيد كان يبقى له أصرب بجد في كوكب الطاعة لأنه لم يتأخر كان كوكب يبقى في بجد نداء الجهاد لابن الطاعة عن له لم لحظة قول عن القائل يا خيل الله اركبي يا خيل خيل الله اثبتي من تاني يا جماعه الخير كان ليه اصر في كل الكوكب م الكوكب ع ل ش الجميل ن شاء دا أكيد القصر ن ب ي فيه ب ا يجمعنا و كعب ن المصطفى بن كعب مالك كعب بن مالك هو من ضمن شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك التابوك عن بن اللي تخلف عن غزو、التبوك. و و ا ت ن ي ن من تلف الصحابة هو عدد كبير من الصحابه ة لكن اللي ل ت خ وكان عدد من المنافقين وثلاثه ة من الصادقين ل ل ا ابن أ من ي ة هلال ب ربيع ر م الصادقين ر ربيع ة ابن و ه ا ابن ابن مالك الثلاثة تخلفوا كانوا ل دول ل وكعب من أمية لكن البقين كانوا منافقين اللي تخلفوا فلما تخلفوا عن غزو التبوك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزو التبوك وكل المنافقين قالوا كانوا كذا منافقين عن من وإحنا تأخيرنا عشان فعاد غزو غزو فامر ل ع السلام س وقل النبي ر ه م إ ى الله ل ك ك ع بن مالك لم ك ذ ب بل مرة واحدة ص د ق مع رسول ا ل ل ه صلى ان ل ل عليه وسلم ل ه فأمر ا ب يقاطعوا الصحابة الثلاث دوله خمسين ليلا خمسين يوم ما حدش يكلمه بعد د ا ب مرور أربعين ب ع يوم ط اربعين هو هو الأول النبي ما النبي خمسين في م حددش أ يقاطعهم ما لحد نازل ت و ة الله ب د خ م س يوم خب بالك بعد مرور أربعين مرور يوم حصل موقف في غ ا ي ة العجب ط ب ع ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم أ ن ف س ه م وخلاص يعني الدنيا فعلهم في اسودت فيهم يعني سبحان الله كان مشهد عجيب جدا ومؤثر جدا لكن بعد أ ر ب ع ي ن يوما ارسل ل ل عليه وسلم ه أ رسولا إ ل ى ا ل ث ل ا ث ة و أ م ر كل واحد منهم أ ن يعتزل ا م ر أ خب ا ل ك جاء رسول رسول الله إ ل ى كعبه بن مالك وقال له إ ن رسول الله ي أ م ر ك أ ن تعتزل ا م ر أ ت ك فقال م ا ذ ا السماء وطاع وصل ل ر ج ه قال أ ط ل ق ه ا أ م ماذا يا جماعه النبي م ا يجب ش ست ر الطلاق ورسول ر س و لا ل ما ج ب ش ست ر الطلاق ده ب ي ق و ل ه اعتزلها ما تقربهاش ل فقال يعني م ب ا ل غ ة في السماء وطاع قال أ ط ل ق ه ا أ م ماذا قال لا لا تطلقها ولكن لا تقربها ف إ ذ ا بكعب بن مالك ي أ م ر ا م ر أ ت ه أ ن تخرج من البيت قال الحقي ب أ ه ل ك ت ك وينادي ن عز ي بعد ل الخمسين ليلة م ا ب ينزل أو توبة الله عز وجل على الثلاثة ثم تاب عليهم عز على وجل مناد ن على كعب بن مالك فيذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم الحبيب المصطفى في وجه كعب بن مالك عشان ل مالك أسلم ى كعب بن يوم هو و ه د أن ل إله إلا الله و أ محمدا كدا خير يوم يوم نزل التوبة نزل الله عز وجل على عز كان ع ب بن م ل ك ا ليه قصر في كوكب الطعام تعال نشوف مين تاني كان ليه قصر يا ج م ا ع ة عشان النساء ملناش و ش ما نصيب ليه لا طبعا ده النساء ليهم نصيب عظيم جدا بفضل ل الله ا ن س ا شقائق ء كما قال رجال ا صلى ل ل سيد عليه المجتمع وسلم المرأة وتليد لنا الآخر ربنا فيكم يا رب العالمين هي يحفظكم الله ويبارد من ربنا الأصل نصف نصف يلغي ل ا ف وفي ا الطبقية اللي ر ق موجودة ا ل مجتمع مفيش حاجة في اسلامي ج ة ي م ع ه ا في ده فقير وده غني وده وزير وده غفير الكله إنما المؤمنون وإخوة إن أكرمكم عند الله أكرمكم إخوة وإخوة أطقاكم عند جماعة ودي يا النبي سبب فتح مكة وكان داخل صلى الله عليه وسلم في يوم فتح صلى عذب فلما صعد بلال فوق ا ل ك ع ب ة ليؤذن واذا بعتاب بن اسيد وكان رجلا مشركا وقف وقال اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبه فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند النبع يعني أكرمكم أتقاكم سامي الله ا يلغي ل حب فرفضت و ا ق الطبقية ديد أ أن ر الكروشية ا لابنة الحسيبة النسيبة الجميلة ا د زينب بنت يزوج جحش عمته ل ي ة ا ل ي يتمناها حسيب كل وقالت ن من س ي ب أهل لا ه ل ي اتزوج رسول أ من مولى من الموالي مش ممكن فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم الخيره ا من امرهم فكانوا و ق ف ي ن عند الحق فقالت يا رسول الله أ ت ر ض ا ه لي زوجا فقال أ ج ل قالت إ ذ ن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها تقريبا زيد بن حارثة وحدث بينهم ما يحدث بين الأزواج وحدث وما وبعد بينهم بينه بينها طلقها حارثة ما خلاف ما بينه وما بينها وبعد السنة يحدث بين بن حصر فلما طلقها نزل الامر بزواجها من عند المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطلا زوجناكها فكانت تتفاخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهاليكن اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سموات بسبب السمع في كوكب رضي كوكب ك وارضاه الطاعة الله لا عنه تعدني من ا امرأة كمان ما شاء ا ل ل هي أصرها بجوار قصر ز ن ب امراه ت ي ي أكيد في كثيرة ب ب جدا ما يعرفوش ناس من ما و جليبيب ا يعرفوش جلايبيب ق ص ة جليبيب و ا م ر أ ة جليبيب ب ا خ ت ص ا ر شديد بس بعد ما على حبيبك جلايبيب صحابي جليل جداً وكان إيماناً كالجبال وسلم على عليه عنه جدا ما يحمل الله الله وارضاه كان وكان إيمانا تصل صلى جليل رضي إن لكنه كان دميم الخلقه ففي يوم الايام ا والله العظيم فأطع الألب. قال له قال ل يا رسول الله شهدت أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامه خلقتي تمنعني من دخول ا ل ج ن ة قال لا لا تمنعك من دخول ا ل ج ن ة قال فلم لا يزوجني اصحابك كلما خبط على باب واحد من ا ل ص ح ا ب ة عشان أ ج و ز بنتي ي ق ف ل الباب وفشي فصعب علي, يعني صعب على النبي جدا فرح قال له إيه؟ قال اذهب قال الى بيت فلان وراح منقله بيت ما شاء الله حسب ونسب و ب ن ت عندها جمال ودين وادب الله اكبر قال له اذهب اليهم و ك ل ه م ان رسول الله يامركم ان تزوجوني من ابنتكم ذهب جليبيب و ط ر ق على الباب وفتح له والد الفتان قال ماذا تريد يا قال إن رسول الله يطلب ابنتك. قال نعم ونعمة يا قال الله ابنتك قال تريد رسول جوليبيب يطلب طب إن تعيني وليس لنش فلمن ه م يعني ق ا ن ع و ع ع م ة يريدها رسول ولكنه الله فقال ولكنه لا ر ي لنفسي رسولة تستعجلش يعني كده وتفرح كده قال فلمن يريدها ق ا لي ر ي د فالرجل ط بعد ا ب ع ما كان ما شاء الله مبتسم ا ا الله ش ء م راح ض ر ب المئه احدى عشر ك ومكشر فقال أما غيرك؟ يعني حتى البنت ق ا ل ج ل ب ي قالت وماذا يريد قال يقول إ ن رسول الله يطلب نتك قالت نعم و ن ع ما ترى ن و هل انا ب غ ي رسول ر الله لا وجه ل رسولك قال ي ع ن ي ا ب ا ب ر ش ء ي ع ن ي ما تتعجليه س الله الله يريدها ل ن ف س ه قالت فلمن يريدها رسول الله قالت قال يريدها ل ج ل ب ي قالت ج ل ب ي أ م ا وجد غير جليبيب أ م ا كان أ ب و بكر أ و عمر أ و أ ث م ا ن او, أو طبعا جليبيب يسمع هذا الكلام ودا متحرق على الكلام الباشع الذي سمه هذا بتلك الفتاة المؤمنة تخرج على أبويها وتقول ماذا أ ي ن أ ن ت م ا من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله امرا أ ن يكون لهم الخيره من امرهم وماذا تصنعان إ ذ ا نزل ق ر آ ن فيكم أ و فيكما قالت ادفعاني إ ل ي ه ف إ ن الله لا ي ض ي ع ن فرجع جليبيب وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ق ص ة ا ل ف ت ا ة فدعا لها النبي بكل خير وقال لجليبيب ها هي ا ل ف ت ا ة قد وفقت فجهز نفسك لبيت ا ل ز و ج ي ة وادخل بتلك ا ل ف ت ا ة في الغد ي ل ا فرحك بكرا جليبيب و راح يجهز بعش الزوجيه ة ان شاء ا ل ل راح بقى يجيب عفش الله اكبر خصيرة واكبر و ز حاجات كده يعني إيه الحياة اللي ممكن احنا ايه اللي كده ممكن يعني د فمزاق حصيره يجاهز ب يا, يا و ا اذن من ل ب ي ر و الجوز وكان ح ممكن ي ر وجوز ح ا ل والنبي مش هيلومه و اثر رضا الله لكنه مش ا ل ل ن صلى الله عليه وسلم وتلثم واعد ع د ة الجهاد وراح اشترى سيف ودرع وراح اشترى رمح وراح ايه ه وذهب ليجاهد الله يجاهد انتهت قلبه هيترك الجهاد تلسم النبي سبيل جل وعلا دخل الغزوة النبي اللي جلال لا حاسس مايرضوش ما يمكن عشان وبعد ان ابدا اكيد راح ورانا كأن من يبدأ في في زي يجاهد في احد زي هو أحد غزة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ل ل ص ح ا ب ة هل تفقدون من أ ح د قالوا أ ج ل نفقد فلانا وفلانا بيعدوا جلابيبا النبي جلابيبا فبحثوا بين فبحثوا سبعة فاقترب النبي يبكي سبعة يعني الذين في في والثانية ولكني عنه عنه تشهدوا أحد فقدوا أفقد وما الأولى والثالثة فوجدوه قتلوه وهو ويقول القتل المرة قال القتل منه قتل قتل غزة ثم ثم ق ت ل و ا هذا مني و أ ن ا منه هذا مني و أ ن ا منه وقررها النبي ثم ل ا ث ر ا ت ثم دفنه النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إ ل ا في تلك ا ل ل ح ظ ة حتى أ ف و ز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما دفنه النبي قام يدعو لتلك ا ل ف ت ا ة المباركه ة التي وافقت على الزواج وقال ا على ل ل م صب عليها العيش صبا صبا عليها العيش و ل الحقيقه ت ج ع عيشها كدا كدا يقول رو ل كانت في صور تانيه يا جماعة كتيره جدا م ش ر ق ة و ج م ي ل ة جدا للسماء والطعام أ خ و ي وحبيبي في الحديث اللي ر أ ى أ ب و داود بسند ا صحيح ان ا ل ن ب السلام كان داخل ا ل ص ل ا ة وكانوا في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م كانوا بيصلوا بالنعال كانوا يصلوا بنعله ل ا السلام كان من الحصى اما ل ل عليه ل ه و س الان فالمساجد يعني من إلى غير ذلك أن يصلي بنعال في المسجد فلابد ان يخصص نعله م ص ط ف فقط للمسجد لا يطا به الشارع او ي ت أ ك د من خلو النعله م ي من ا ت ر ب ة الشارع او من يعني اي شيء يعني يسبب اي مشاكل في المساجد يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ده بيدخل فبيصلي وهو في وسط من يعني بالنعال نعاله شيء يسبب في يقدر بيدخل فبيصلي في خلع الصلاة ده ووضعها عن يساره فلما انتهت ا ل ص ل ا ة وجد النبي أ ن الصحابه ة قد خلعوا النعال, خلف النبي. يعني هو بمجرد ما خلع النعال هم كمان ل ع خ النعال فقد سألهم النبي ما النبي حملكم خلف ع نعاليكم النبي حاجة, يمقر بها, ربنا. أي حاجة يمقر بها نبينا صلى الله يمقر وسلم هم بيسمعوا ويتمعوا م عليه صلى لو ع فقالوا رايناك خلعت فخلعنا قال أ م ا إ ن ه قد أ ت ا ن ي جبريل ف أ خ ب ر ن ي أ ن فيهما كذرا فأراد فامرني أ ن أ خ ل ع علي ف إ ذ ا أ ت ي ت م المسجد فانظروا فينا عليكم فإذا رأيتم فمن إ ذ ا ر أ ي ت ف م ر أ ى فينا عليه كذرا أ و أ ذ ى فليمسحه وليصلي فيهما كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم حديثة بخاري من روال بخاري إن في جداية ا لبس إ س ل ل ا كان م الذهب كان حلالا للرجال والنساء ثم حرم الذهب والحليل على الرجال بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب فلبسه فلبس ه فلبس ا ل ص ح ا ب ة جميعا خاتما من ذهب فلما خلع خواتمهم الصحابة فسألهم النبي فقالوا جميعا ر أ ي و ل ك خلعت ف خ ل ع ن ا ف ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم اما ل ل عليه ل ه و س أ م إ ن ه قد حرم علي الذهب فلم يلبس الذهب بعد ذلك ا م ت س ا ل ل أ م ر الله و ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثالث في البخاري حديث عجيب جدا فسمعوا ل ط ا ع ة إ ن النبي لمراحل ا المدينه قعد كما قال الراوي ستاشر شهر او سبعتاشر شهر يصلي القبله بتاعته تجاه بيت المقدس、خبالة. والشك هنا من الراوي وبعد سبعه عشر شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر تجاه م ك ة تجاه ا ل ك ع ب ة ويتمنى ان تكون هي القبله وقد علم المولى عز جل ما في قلب النبي ا يصلي م م ف إ ذ ا ا س ت د ا ر أ ص ب ح النبي م أ م و م ا فيضطر الصحابه ة ل م ي ع و انهم خلف ل ا ب النبي ي فاستمعوا ا لأمر النبي صلى ل و وعادوا خلف ل ب يرجعوا أ ط ا المدينة بيصلوا صلاة العصر ف في م ا ة فأخبرهم ه م يصلون ق ل أما إني ص ل ي ت مع النبي صلاة العصر أ م اما إن النبي قد أ ر أن يجعل قبلته إلى ل ك ع ب ة ف ان س سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول ت د ا الصحابة وطاعة الله الله واستداروا ر لأمر ولأمر إلى الكعبة درجة الله و النبي ى تعالوا ش و والطاعة ف آخر مثالين جمال جدا للسمع、والطاعة. حديث جدا ا ل خ ا ر ارسل ل ل النبي صلى الله م س أن عليه وسلم س ر ي ة و أ م ر عليهم رجل وقال من أ ط ا ع ا ل أ م ي ر فقد أ ط ا ع ن ي ومن أ ط ا ع ن ي فقد أ ط ا ع الله عز وجل فحفر ا ل م م ه خلاف بين ا ل أ م ي ر وبين ا ل ص ح ا ب ة وهم م ا ش ي ي ن غضب عنهم ا ل أ م ي ر فقالوا اجمعوا حطباً. فجمعوا حطبا فقال اوقضوا فيه نارا فاوقضوا فيه نارا ثم بأنفسكم فهم بأنفسهم سمعا للأمير لانهم قد سمعوا قال ارقوا يرقوا النار الصحابة ان النار وطاعة النبي ان من اطاع الأمير فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في اطاع قد فقد جدا فجاء شاء شاب ذكي انتظروا على رسلكم فان إ ن ن ف ر ر امرنا إلى رسول الله ن ن ا ا ل هو ح ف ر ر ن النبي إ ى رسول خوفا الله مش م النار ر و غ ة ف ان ل ج ة ورضى الله ا س ب ح نلقي ه و ت ع ا ى حتى نرجع إلى فانتظروا فإن شوف النبي أمرنا اسمع الكلام الغالي أخويا الغالي نرجع ا أمرنا ا ل ل فإن ن ب أن نرقي ب أ ن ف س ن ا في النار فعنا ل فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادوا وقص و ا عليه ما حدث مع ا ل أ م ي ر قال أ م ا إ ن ه م لو دخلوها ما خرجوا منها إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة إ ن م ا ا ل ط ا ع ة في المعروف ف إ ن كان في م ع ص ي ة الله فلا طاعه في اخر ع ل م ل الخالق جل وعلا و ق في معصية أخي مثال ك م اخر في ا ل ب ا ي ومسلم القول لما نزل القول الفصل آخر حاجه اللي صورة المائدة لما ا نزل ل قال و ل في ص ل ف تحريم الخمر ر وجاء سوره ل س و ل ل ل ا صلى ا ل ل عليه ل ه و س م و ك ا ن ذلك ل رو ا ح د ي ساقي في بيت أبي ث أنت الأنصاري كنت جمالك القوم قال وجاء ا طلحة رسول رسول ل ل ه صلى الله عليه وسلم, وسلم وتلى علينا تلك الآية وفي آخر تلك الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا منتهون وفي أنتم أن آخر انتهينا ربنا انتهينا و أ ل ق و ا ا ل أ ق د ا ح من على أ ف و ه ه م حتى ان بعضهم كان مخزن الخمر ب بيته راحوا كلهم لبيتهم وسكبوا الخمول في أ ر ا ض ي المدينه ة بفضل ل ل ا سبحانه تعالى كمشهد عظيم من السمع والطاعه ل أ م ر الله و ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دي الأمثلة الجميلة دي. وبعد ا ل أ ص و ل اللي ذكرناها في كوكب الطاعه حد فيكم ناوي يحجز أ ص ر في, في كوكب الطاعه انا أ و ل واحد عايز أ ح ج ز أ ص ر في الكوكب د و ت عشان ن ت ي ع ربنا و ن ت ي ع ن ا بينا وعشان ربنا يكرمنا أ خ و ي وحبيبي ربنا جعل ل ل ج ن ة طريق واحد و أ ب ى أ ن يجعل أ ي طريق ل ل ج ن ة إ ل ا خلف النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ق مستقيما قال مستقيما و مسعود رسول ل لنا الله سبيل الله ابن يا خطا هذا ثم خط ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إ ل ا عليه شيطان يدعو إ ل ي ه ثم تلا النبي قول الرب العلي و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل حبيبه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري قال كل أ من, من يابي يدخلون ل ج ن يا رسول ا ل ل قال من أ ط ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أبى ر ن ابى س ح ا ا ن ه ت ع ل جعل أ ك ب ر دليل على محبتك لله هو اتباعك لرسول الله قال جل وعلا في ا ي ة المحنه ب ة كل إ كنتم تحبون ا ل ل ف او ت ب ع ن ي يحببكم المحبه ل ل ه ويغفر ك ذنوبكم أخوي و ي ي ليس ب بركة السمع والطاعة ا نهاية لما نزل قول الله عز و جل كما عند مسلم لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به شق ذلك على على أصحاب رسول الله قالوا كيف يحاسبنا المولى عز و جل بما ي د و ر في قلوبنا حاجة بس دارت في قلوبنا كيف يحاسبنا دارت قلوبنا الله عز وجل عليها فقال النبي منهج وجل مع عز بس وغضب في كيف وقال لهم أ ت ر ي د و ن أ ن تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا و ف ر ا ن ك ربنا واليك ل ي ك م ص ر فلما تخفيف قالوها نزلت تخفيف من عند الله عز وجل لا من عند عز ي ل ف المصير ل إلا الفاضلة ه وسعها نفسا ف أخوي وحبيب وأخت ي حد ك ي ع أ م رسول أمر عطر أمر أمر رسول اسمع ولا إوى صوتك فوق ولا لقول المولى الله الله الله الله وجل فع عز يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يا مؤمنين لا ت ر ف ع أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أ ن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون أ م ر عليهم ا ل أ ق ر ع بن ح ا ب س فقال عمر بل أ م ر عليهم القعقاع بن معبد فقال أ ب و بكر يا عمر ما اردت ل الا ف فقال ك ما عمر أردت خلافك عمر فيرفع صوته حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي سبب تاني للايه كما عند مسلم ان ثابت بن قيس وهو خطيب النبي عندما تأتي عبد عنه بن فكان الوفود جدا مخطيب فيقوم ثابت أيضا الله وارضاه عالي تأتي صوته أو يخطب قيسو فيخطب وقوي جدا فسال ي يوم الأيام الآية لما نزلت هذه حبث ف ه ب النبي أين سابت ابن ي أين قيسة ندري ت فلما فقال فسأل سأل لا عنه جاره سعد بن معاذ قال لا يا رسول الله قال اذهب إ ل ي ه و س أ ل ه ما الذي يبعده عن مسجدنا ما الذي يجعاه لا يأتي فذهب إليه وسأله قال آية نزلت فذهب يأتي آية وقد علمت علمتم جميعا اني من ارفعكم صوتا فوق صوت رسول الله فما اراني الا وقد حبط عملي وانا من اهل النار فعاد سعد بن معاذ أ ا خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع اليه فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه أ ن تعيش حميدا و أ ن تموت شهيدا و أ ن تدخل ا ل ج ن ة قال أ ج ل يا رسول الله قال فلك ذلك فعاش حميدا ومات شهيدا في م ع ر ك ة ا ل ي م ا م ة وكان من أ ه ل ا ل ج ن ة بوعد ا ل صلى ا د ق ص الله عليه وسلم أخوي وحبيبي كلنا نبن أصر في كوكب الطاعة ونطيع أمر ربنا وأمر صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أطعني أعصاني أبى للأرض أشهد يدخلون دخل وحبيبي كوكب وانطيع رسولنا وسلم رسول ومن تعالوا ونرجع يكون لكوكب الكواكب وبحمدك محتهين في عليه يقبى يا سفينة ثانية في رحلة جديدة إن شاء الله لكوكب من الجميلة نعيشها رحلة الله. سبحانك نبن ربنا نركب بكرة بعض من من من مرة من مع اللهم الله الله الله كلنا الجنة الجنة عشان إن إن كل الطاعة صلى إلا قال الفضاء شاء شاء فقد وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم أ حبكم ف ي الله وسلم ا ل ا عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه